وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا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 لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأثون أفواجا وفتحت سماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا اللابثين فيها أحقابا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا الا حميما وغساقا جزاء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 إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقًا وَأَعْنَابًا وكواعب أترابا, وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا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 المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا